ولا تَبْغُ اسَّنَاءَ أَشْيَاءِهِمْ وَلا تَحَسَّفُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ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 إن اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب